Hamim, Ainsim, Qaff. Kaderik, Yuhi, Ilyka, wa ila al-Ladin minu qablik Allahul-Asizzul-Hakim. Luhu ma fi al-Sama'at wa ma al-Ardi, wa huwa azim فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة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 ام يقولون افْتَرَى على الله كَذِبًا فَإِنْ يشا اللَّهُ يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إِنَّهُ عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات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 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون منه طرف خفي وقال الذين آمَنُوا إِنَّ الخاسرين الذين خسروا أَنفُسَهُمْ وأهليهم يوم الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظالمين في عذاب مقيم